ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا